مثلا في حديث الحديث الذي رواه البخاري و أ ن لا اكف ثوبا ولا شعرا في الصلاه هل هذا متصل ب ا ل ع ب ا د ة يعني هل هو ع ب ا د ة أ و هو أ د ب لشرط من شرائط ا ل ع ب ا د ة وهو اللباس هو أ د ب أ ن لا يكف ثوبا اللباس أ ن لا يكف شعرا هذا أ د ب ولهذا ذهب ع ا م ة اهل العلم إ ل ا عدد قليل ذهبوا الى أ ن النهي هنا للكراهه فلو صلى وهو كاف ثوبه أ و وهو ع ا ق ص شارب ف ا ل ص ل ا ة ص ح ي ح ة ولا إ ث م عليه ولو كان النهي للتحريم لصارت ا ل ص ل ا ة ف ا س د ة كنظائرها مثل ا ل أ و ا م ر سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك كل بيمينك ع ا م ة أ ه ل العلم على أ ن ا ل أ ك ل باليمين مستحب و ا ل أ ك ل بالشمال مكروه وهناك من قال بالتحريم وفي كل المسائل هذه خلاف بتعارض ا ل أ ص و ل فيما بين أ ه ل العلم لكن الجمهور هنا قالوا هذا أ د ب كل بيمينه فلما كان أ د ب ا صار ا ل أ ص ل فيه أ ن ه للاستحباب وكل مما يليك ا ل أ ص ل فيها انه ا ل ا س ت ح ب ا ب ولهذا ترى في كثير من كتب أ ه ل العلم يقول النهي هذا للكراهه ل أ ن ه من ا ل آ د ا ب و ا ل أ م ر للاستحباب ل أ ن ه من ا ل آ د ا ب فيجعلون من الصوارف كون الشيء من ا ل آ د ا ب وهذا مهم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ولم يقيده ب ا ل ا س ت ط ا ع ة بل أ و ج ب الاجتناب بلا قيد كما قلنا ل أ ن الانتهاء عن المنهيات ليس فيه تحميل فوق ا ل ط ا ق ة بل المنهيات لا ح ا ج ة ل ل ع ب بها يعني لا تقوم حياته بها بل إ ذ ا استغنى عنها تقوم حياته فليس محتاجا ولا مضطرا إ ل ي ه ا و أ م ا إ ذ ا احتاج لبعض المنهيات فهنا ا ل ح ا ج ة يكون لها ترخيص بحسبها قال وما أ م ر ت ك م به فاتوا منه ما استطعتم ل أ ن ا ل أ و ا م ر ك ث ي ر ة ليست مثل المنهيات ومنها ما قد لا يستطيعه العبد ولهذا جاء في القواعد بناء على هذا الحديث لا واجب مع العجز يعني أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا عجز عن الشيء فلا يجب عليه كما جاء في حديث عمران صل قائما ف إ ن لم تستطع فقاعدا ف إ ن لم تستطع فعلى جنب فهنا ي أ ت ي ما استطاع وقد قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها لها ما كسبت ع ل ي ه ا ما اكتسبت ربنا لا ت ع ا خ ذ ن ا إ ن نسينا و أ خ ط ا ن ا ربنا ولا تحمل علينا إ ص ر ا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ط ا ق ة لنا به وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت وقال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج إ ل ى آ خ ر ا ل أ د ل ة على تعليق ا ل ق د ر ة أ و الوجوب على تعليق الوجوب ب ا ل ق د ر ة والاستطاع اذن دلنا قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما أ م ر ت ك م به ف أ ت و ا منه ما استطعتم أ ن ا ل أ و ا م ر ك ث ي ر ة و أ ن ه لا واجب إ ل ا مع ا ل ق د ر ة تجب إ ذ ا قدرت عليها و إ ذ ا كنت عاجزا ً وغير مستطيع فلا يجب عليك ذلك بنص النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا اختلف العلماء في م س أ ل ة يطول الكلام عليها هل م ن ز ل ة النهي اعظم أ و م ن ز ل ة ا ل أ م ر يعني هل الانتهاء عن المنهيات أ ف ض ل أ م فعل ا ل أ و ا م ر والاتيان بها أ ف ض ل تنازع العلماء في هذا على قولين قول ا ل أ و ل أ ن الانتهاء عن المنهيات أ ف ض ل من فعل ا ل أ و ا م ر واستدلوا عليه ب أ د ل ة منها هذا الحديث ل أ ن ه أ م ر بالانتهاء مطلقا وقالوا الـ الـ الانتهاء فيه ك ل ف ة ل أ ن ه ا اشياء تتعلق ب ش ه و ة المرء و ح ف ة ا ل ج ن ة بالمكاره و ح ف ة النار بالشهوات فالانتهاء عن المنهيات أ ف ض ل وقال ج م ا ع ة بل ا ل أ م ر أ ف ض ل يعني امتثال ا ل أ م ر أ ف ض ل و أ ع ظ م منزله واستدلوا عليه ب ا د ل ة منها أ ن آ د م عليه السلام أ م ر أ م ر ت ا ل م ل ا ئ ك ة بالسجود له فلم يسجد ابليس يعني لم يمتثل ا ل أ م ر فخسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة فصار ملعونا إ ل ى يوم يبعثون وثم هو في النار أ ب د العابدين وهذا لعظم ا ل أ م ر قالوا و آ د م أ ك ل من ا ل ش ج ر ة التي نهي عنها فغفر له بذلك فهذا أ م ر ب ا ل أ م ر فلم يمتثل فخسر وذاك فعل المنهي عنه ثم أ ع ق ب ت ه ت و ب ة وهذا القول الثاني هو ا ل أ ر ج ح و ا ل أ ظ ه ر ل أ ن فعل ا ل أ و ا م ر أ ع ظ م د ر ج ة و أ م ا المنهيات ارتكابها ف إ ن ه على رجاء الغفران أ م ا التفريط في ا ل أ و ا م ر يعني الواجبات ا ل ش ر ع ي ة الفرائض و ا ل أ ر ك ا ن ونحو ذلك فهذا أ ع ظ م و أ ع ظ م من ما نهى الله جل وعلا عنه مع ارتباط عظيم بين هذا وهذا وهذا يفيدنا في تعظيم م س أ ل ة ا ل أ م ر و أ ن ا ل أ م ر في تعليق العباد به أ ع ظ م من تعليقهم بترك المنهي خلاف ما عليه كثيرون مثلا من الدعاه وغيرهم و ا ل و ع ا ب لانهم ي ع ظ ب و ن جانب المنهي عنه في نفوس الناس وينهونهم عنه ويفصلون في ذلك ولا يفصلون لهم في ا ل م أ م و ر ا ت ولا يحضونهم عليها وهذا ليس بجيد بل أ م ر الناس بما أ م ر الله جل وعلا به وحظهم على ذلك هذا أ و ل ى يعني أ ر ف ع د ر ج ة مع وجوب كل من ا ل أ م ر ي ن في البيان على ا ل ك ف ا ي ة قال فانما إ ن م أهلك م كان ك ق ب ل كثرة م س ئ ل ه م و اهلك خ ت ل ا ف م ع ى أنبيائهم أ ه ل من كان قبلكم أو الذين ل من ق ب ك م ك ث ر ة مسائلهم واختلافهم على أ ن ب ي ا ئ ه م هذا ل أ ن السؤال عن أ ش ي ا ء لم تحرم ل ز ي ا د ة م ع ر ف ة أ و لتنطع أ و ما أ ش ب ه ذلك هذا محرم فما أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم ن أ ت ي منه ما استطعنا وفي وقت التشريع في وقت نزول الوحي نهي ا ل ص ح ا ب ة أ ن ي س أ ل و ا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل ب أ ن ه ربما حرم عليهم بسبب ا ل م س أ ل ة قد جاء في الحديث إ ن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أ ش ي ا ء ر ح م ة بكم غير نسيان فلا ت س أ ل و ا عنها وجاء أ ي ض ا في صحيح مسلم أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إ ن أ ع ظ م المسلمين في المسلمين جرما رجل س أ ل عن شيء لم يحرم فحرم ل أ ج ل م س أ ل ت ه ف ك ث ر ة المسائل لا تجوز قد كان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم لا ي س أ ل و ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكانت مسائلهم ق ل ي ل ة كلها في ا ل ق ر آ ن وكانوا يفرحون بالرجل ي أ ت ي من الباديه ل ي س أ ل وليستفيدوا وهذا من ا ل أ د ب المهم الذي يلتزم به ف إ ن ك ث ر ة المسائل ليست د ا ل ة على دين ولا على ورع ولا على طلب علم و إ ن م ا ينبغي على طالب الحق وصاحب الدين والخير أ ن ي ق ل المسائل ما استطاع وقد قال جل وعلا يا أيها ا لا ذ ي ن ن آ م و لا ت س أ ل و ا عن أ ش ي ا ء إ ن ت ب د لكم تسؤكم و إ ن ت س أ ل و ا عنها حين ينزل القران عف ف الله عنها سؤال عن أ ش ي ا ء لم ي أ ت ي فيها تنزيل هذا ليس من فعل أ ه ل الاتباع بل ي س أ ل عما جاء فيه التنزيل ل أ ن الله جل وعلا في هذه ا ل آ ي ة قال لا تسالوا, لا تسألوا عن أ ش ي ا ء إ ن تبد لكم تسؤكم و إ ن ت س أ ل و ا عنها حين ينزل ا ل ق ر آ ن تبد لكم ف د ل على أ ن السؤال إ ذ ا كان متعلقا بفهم ا ل ق ر آ ن ويتبعه فهم ا ل س ن ة ف إ ن هذا لا ب أ س به أ م ا أ ن تكثر المسائل في أ م و ر ليس وراءها طائل فهذا مما ينبغي تركه واجتنابه وقد قال هنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ن م ا أ ه ل ك الذين من قبلكم ك ث ر ة مسائلهم واختلافهم على أ ن ب ي ا ئ ه م و أ ن ت تلحظ هذا الذين يكثرون السؤال يكثر عندهم الخلاف ولو أ خ ذ و ا بما عليه العمل وما تعلموه وعملوا به وازدادوا علما ب ف ق ه الكتاب و ا ل س ن ة لا حصلوا خيرا عظيما أ م ا ك ث ر ة ا ل أ س ئ ل ة تؤدي إ ل ى ك ث ر ة الخلاف فلهذا ما يسكت عنه ينبغي أ ن يظل مسكوتا عنه والا يحرك إ ل ا فيما كان فيه نص أ و تتعلق به م ص ل ح ة ع ظ ي م ة للمسلمين فيسكت لا يحرك عن شيء ل أ ن ه ربما لو حرك بالسؤال لاختلف الناس ووقعت م ص ي ب ة الاختلاف و ا ل ا ف ت ر ا ق وهذا ظاهر لكم في بعض ا ل أ ح و ا ل والوقائع في التاريخ القديم والحديد وأسأل ولكم والعمل نعوذ هذا الله الكريم لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح نعوذ بالله لي نقف عند أ ن ن ج ل أ و نزل أ و نظل أ و نضل أ و نجهل أ و يجهل علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على بسم وصحبه بهدى بعد والسلام رسول الرحمن الرحيم الحمد ومن أما فنتموا الله والصلاة الله اهتدى لله على وعلى آله وصحبه ومن شرحنا للاحاديث ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ن و و ي ة وهذا هو ا ل أ س ب و ع الثاني من هذه ا ل د و ر ة ا ل م ب ا ر ك ة إ ن شاء الله تعالى على من شارك فيها إ ل ق ا ه ا وسماعا نعم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين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 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أ ش ع ث أ غ ب ر يمد يديه إ ل ى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ف أ ن ا يستجاب له رواه مسلم هذا الحديث أ ي ض ا من ا ل أ ح ا د ي ث التي قيل فيها إ ن ه ا أ ص ل من أ ص و ل الدين يعني أ ن كثير ا من ا ل أ ح ك ا م تدور عليها و هذا الحديث فيه ا ل أ م ر ب ا ل أ ك ل من الطيب و أ ن ه س م ة المرسلين و س م ة المؤمنين بالمرسلين و أ ث ر ذلك ا ل أ ك ل الطيب من الحلال على ع ب ا د ة المرء وعلى دعائه وعلى قبول الله جل وعلا لعمله فقال رحمه الله تعالى و عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله طيب لا يقبل إ ل ا طيبا وقوله إ ن الله طيب يعني أ ن ه جل وعلا منزه على النقائص والعيوب و أ ن ه جل وعلا له أ ن و ا ع الكمالات في القول والفعل فكلامه جل وعلا أ ط ي ب الكلام و أ ف ع ا ل ه جل وعلا كلها أ ف ع ا ل خير و ح ك م ة والشر ليس إ ل ى الله جل وعلا فالله سبحانه طيب بما يرجع إ ل ى ذاته و إ ل ى أ س م ا ئ ه و إ ل ى صفاته جل وعلا ومن أ و ج ه كونه طيبا أ ن ه جل وعلا هو المستحق ل ل ع ب ا د ة وحده دون ما سواه وهو المستحق ل أ ن يسلم المرء وجهه وقلبه إ ل ي ه سبحانه دون ما سواه ولكونه جل وعلا طيبا لا يقبل إ ل ا الطيب فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله طيب لا يقبل إ ل ا ط ي ب ة ومعنى قوله لا يقبل يعني لا يرضى ولا يحب إ ل ا الطيب وايضا يعني لا يثيب ولا ي أ ج ر إ ل ا على الطيب ف إ ن ك ل م ة لا يقبل هذه في نظائرها مما جاء في ا ل س ن ة قد تتوجه إ ل ى إ ب ط ا ل العمل وقد تتوجه إ ل ى إ ب ط ا ل الثواب وقد تتوجه إ ل ى إ ب ط ا ل الرضا في ا ل ع م ل وهو مستلزم في الغالب ل إ ب ط ا ل الثواب و ا ل أ ج ر يعني أ ن العمل قد يقع مجزئا ولا يكون مقبولا كما جاء في حديث لا يقبل الله ص ل ا ة عبد إ ذ ا أ ب ق ى حتى يرجع ومن أ ت ى كاهنا أ و عرافا لم تقبل له ص ل ا ة أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة واشباه ذلك فتقرر أ ن ك ل م ة لا يقبل هذه تتجه إ ل ى نفي أ ص ل العمل يعني إ ل ى إ ب ط ا ل ه كما في قوله لا يقبل الله ص ل ا ة حائض الا بخمار لا يقبل الله ص ل ا ة أ ح د ك م إ ذ ا أ ح د ث حتى يتوضا هذا فيه إ ب ط ا ل العمل إ ل ا بهذا الشرط وقد تتجه إ ل ى إ ب ط ا ل الرضا به أ و الثواب عليه هذه ث ل ا ث ة اقسام هنا إ ن الله طيب لا يقبل إ ل ا ط ي ب ة تحتمل بحسب العمل أ ن يكون المنفي ا ل إ ج ز ا ء أ و أ ن يكون المنفي ا ل أ ج ر والثواب أ و أ ن يكون المنفي الرضا به والثواب ا ل م ح ب ة له يعني لهذا العبد حين عمل هذا العمل فقال لا يقبل إ ل ا طيبه يعني الذي يوصف ب أ ن ه مجزئ و أ ن ه مرضي عنه عند الله جل وعلا و أ ن ه يثاب عليه العبد هو الطيب و أ م ا غير الطيب فليس كذلك فقد يكون غير مرضي أ و غير متاب عليه وقد يكون غير مجزي أ ص ل بحسب تفاصيل ذلك في الفروع ا ل ف ق ه ي ة إ ذ ا تقرر هذا فقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا لا يقبل إ ل ا طيبا هذا فيه أ ن الله جل وعلا إ ن م ا يقبل الطيب على الحصر والطيب جاءت النصوص ببيان أ ن الطيب يرجع إ ل ى ا ل أ ق و ا ل و إ ل ى ا ل أ ع م ا ل و إ ل ى الاعتقادات فحصل أ ن الله جل وعلا من آ ث ا ر ي أ ن ه طيب أ ن ه لا يقبل من ا ل أ ق و ا ل إ ل ا الطيب ولا يقبل من ا ل أ ع م ا ل إ ل ا الطيب ولا يقبل من الاعتقادات إ ل ا الطيب ما هو القول الطيب والعمل الطيب والاعتقاد الطيب فسرنا الطيب أ و ل ا ب أ ن ه المبرء من النقائص والعيوب كذلك القول والعمل والاعتقاد هو المبرء من النقص والعيب يعني الذي صار بريئا من خلاف ا ل ش ر ي ع ة فالطيب هو الذي وفق فيه ا ل ش ر ف فالقول الطيب هو الذي كان على منهاج ا ل ش ر ي ع ة والعمل الطيب هو الذي كان على منهاج المصطفى صلى الله عليه وسلم والاعتقاد الطيب ما كان عليه الدليل من الكتاب ومن ا ل س ن ة فهذا هو الطيب من ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل والاعتقادات و إ ذ ا صار قول المرء طيبا ف إ ن ه لا يكون خبيثا والخبيث لا يستوي والطيب كما في آ ي ة ا ل م ا ئ د ة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أ ع ج ب ك ك ث ر ة الخبيث وكذلك في ا ل أ ع م ا ل والاعتقادات فنتج من ذلك أ ن العبد إ ذ ا تحقق بالطيب في قوله وعمله واعتقاده صار طيبا في ذاته والطيب له دار الطيبين كما قال جل وعلا الذين تتوفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة طيبين ومن صار عنده خبث في بدنه وروحه ن ت ي ج ة لخبث قول أ و خبث عمل أ و خبث اعتقاد ولم يغفر الله جل وعلا له ف إ ن ه يطهر, يطهر بالنار حتى يدخل ا ل ج ن ة طيبا ل أ ن ا ل ج ن ة ط ي ب ة لا يصلح لها إ ل ا الطيب وهذا في ا ل ح ق ي ق ة فيه تحذير شديد ووعيد وتخويف من كل قول أ و عمل أ و اعتقاد خبيث يعني لم يكن على وفق ا ل ش ر ي ع ة فالطيب هو المبرا من النقص و أ ع ظ م النقص في العمل أ و من أ ع ظ م ما ينقص العمل أ ن يتوجه به إ ل ى غير الله جل وعلا و أ ن ي ق ص د به الدنيا فتحصل هنا أ ن قوله إ ن الله طيب لا يقبل إ ل ا طيبا يعني لا يقبل من العمل والقول والاعتقاد إ ل ا ما كان على وفق ا ل ش ر ي ع ة و أ ر ي د به وجهه جل وعلا هذا حاصل تعريف الطيب ل أ ن العلماء نظروا في ك ل م ة ط ي ب في وصف الله جل وعلا وفيما يقابلها وتنوعت اقوالهم والذي يحقق المقام هو ما ذكرته له قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن الله أ م ر المؤمنين بما أ م ر به المرسلين المرسلون أ م ر و ا و أ ت ب ا ع المرسلين الذين هم المؤمنون أ م ر و ا أ ي ض ا بما أ م ر به المرسلون فقال جل وعلا في, آية في قوله يا أ ي ه ا الرسل كلوا من الطيبات و ع م ل و ا ص ا ل ح ة في آ ي ة المؤمنون و قال جل و علا في وصف المؤمنين أ و في أ م ر ه للمؤمنين في آ ي ة ا ل ب ق ر ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كلوا من طيبات ما رزقناكم ف أ م ر المؤمنين ب أ ن ي أ ك ل و ا من الطيبات و أ م ر المرسلين ب أ ن ي أ ك ل و ا من الطيبات و أ م ر الجميع ب أ ن يعملوا صالحا وهذا يدل على أ ث ر أ ك ل الطيبات في العمل الصالح ل أ ن ا ل ا ق ت ر ا ن في قولي ه ا أ ي ه ا ا ل ر س ل كلو من الطيبات و ا م ل و صالح ل أ ن ا ل ا ق ت ر ا ن ي د ل على أ ن بينهما ص ل ة وصلحوا ما بين أ ك ل الطيب والعمل الصالح هي ت أ ث ي ر ا ل أ ك ل الطيب في العمل الصالح ولهذا قال كثير من أ ه ل العلم إ ن العمل لا يكون صالحا حتى يكون من مال طيب ف ا ل ص ل ا ة لا تكون ص ل ا ة ص ا ل ح ة م ق ب و ل ة حتى يكون فيها الطيب من ا ل أ ق و ا ل ويكون لباس المرء طيب ويكون تخلص من الخبيث من النجاسات وغيرها إ ل ى آ خ ر ذلك و ا ل ز ك ا ة لا تكون م ق ب و ل ة حتى تكون ط ي ب ة ب أ ن تكون عن نفس ط ي ب ة و الا يراد بها رياء ولا سمعه إ ل ى اخر ذلك و الحج كذلك فمن حج من مال حرام لم يقبل حجه ل أ ن الله جل و علا لا يقبل إ ل ا الطيب ثم ذكر عليه ا ل ص ل ا ة و السلام مثالا من أ م ث ل ة ت أ ث ي س ا ل أ ك ل الطيب في بعض ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة و أ ث ر أ ك ل الحرام في بعض ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة فقال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه ثم ذكر يعني النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الرجل يطيل السفر أ ش ع ث أ غ ب ر يمد يديه إ ل ى السماء يا رب يا ي رب ي أ و يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وماكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أ ش ع ة أ غ ب ر يمد يديه إ ل ى السماء ذكر هذه الصفات ل أ ن هذه الصفات م ظ ن ة ا ل إ ج ا ب ة فالسفر من أ س ب ا ب إ ج ا ب ة الدعاء قد جاء في الحديث الحسن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ث ل ا ث ة يستجاب لهم وذكر منهم المسافر فالسفر من أ س ب ا ب ا ل إ ج ا ب ة وهذا قد تعرض لسبب من أ س ب ا ب ا ل إ ج ا ب ة وهو السفر ووصفه بقوله يطيل السفر و إ ط ا ل ة السفر تعطي كثيرا من الاغتراب وفيه انكسار النفس و ح ا ج ة النفس الى الله جل وعلا إ ذ ا كان السفر ل ل ح ا ج ة قال يطيل السفر يعني من حاجته يحتاج الى السفر في معيشته يحتاج الى السفر في أ م و ر ه و إ ل ا ف إ ن ا ل م ر أ ة لا يختار إ ط ا ل ة السفر إ ل ا ل ح ا ج ة قال يطيل السفر أ ش ع ة أ غ ب غ وهاتان الصفتان تدلان على ذلته وعلى استكانته وهذه يحبها الله جل وعلا وكان بعض السلف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يدعو ل ب س شيئا خلقا ولم يتزين و إ ن م ا صار أ ش ع ث ثم توجه في خ ل و ة ودعا ل ل ه جل وعلا وقال إ ن ه أ ق ر ب ل ل إ ج ا ب ة لما في هذه ا ل ص ف ة من انتفاء الكبر وقرب التذلل و ا ل ا س ت ك ا ن ة وهذه يكون معها الاضطرار والرغب وعدم الاستغناء فذكر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذه الصفه فقال أ ش ع ث أ غ ب ى يمد يديه إ ل ى السماء وهذه ا ل ص ف ة أ ي ض ا ث ا ل ث ة في انه يمد يديه إ ل ى السماء في رغب أ ن يكون أ ت ى بما يجاب معه دعاء ورفع اليدين في الدعاء س ن ة كما س ي أ ت ي بيان بعض ذلك قال ثم يقول يمد يديه إ ل ى السماء يا رب يا رب وذكره هنا يا رب مكرره ويجوز أ ن تقول يا رب على حذف الياء او يا رب على القطع في تكريرها ذكر ل ص ف ة ا ل ر ب و ب ي ة ومعلوم أ ن إ ج ا ب ة الدعاء من آ ث ا ر ر ب و ب ي ة الله جل وعلا على خلقه ولهذا لم تكن إ ج ا ب ة الدعاء للمؤمن دون الكافر بل قد يجاب للكافر ويجاب للمارد قد أ ج ي ب ل إ ب ل ي س وذلك ل أ ن إ ج ا ب ة الدعاء من آ ث ا ر ا ل ر ب و ب ي ة كرزق الله جل وعلا لعباده وكوهر كاعطائه لهم وكاصحاحه إ ي ا ه م و إ م د ا د ه م بالمطر و أ ش ب ا ه ذلك مما يحتاجون إ ل ي ه لذا قد يدعو النصران ي ويستجاب له وقد يدعو المشرك ويستجاب له إ ل ى آ خ ر ذلك ويكون هنا تكون ا ل ا س ت ج ا ب ة لا ل أ ن ه م ت أ ه ل لها ولكن ل أ ن ه قام بقلبه الاضطرار والاحتياج لربه جل وعلا و ا ل ر ب و ب ي ة ع ا م ة للمؤمن و ل ل ك ا ف ر ذكر هنا يا رب يا رب وهذا من اداب الدعاء العامه كما س ي أ ت ي وذكر هذا بلفظ ا ل ر ب و ب ي ة أ ي ض ا من أ س ب ا ب إ ج ا ب ة الدعاء قال في وصف حاله مع أ ن ه تعرض لهذه ا ل أ ن و ا ع مما يجاب معه الدعاء قال في وصف حاله ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالتخفيف وغلط من, من يقولها بالتشديد غذي ة لا هي غذي ة من الغذاء غذي ة بالحرام ف أ ن ا يستجاب لذلك يعني فبعيد ويتعجب أ ن يستجاب لذلك وهو على هذه الحال فمن كان ذا مطعم حرام وذا مل... مشرب حرام وذا ملبس حرام وغذي بالحرام فهذا يستبعد أ ن يستجاب له وقد جاء في معجم الطبراني ب إ س ن ا د ض ا ي ف أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن أ ب ي وقاص يا رسول الله ادع الله لي أ ن اكون مجاب ا ل د ع و ة فقال يا سعد أ ط ب مطعمك تكون مستجاب ا ل د ع و ة وهذا في معنى هذا الحديث ف إ ن إ ط ا ب ة المطعم من أ س ب ا ب ا ل إ ج ا ب ة فهذا تعرض ل أ ن و ا ع ك ث ي ر ة من أ س ب ا ب ا ل إ ج ا ب ة ولكنه لم ي أ ك ل طيبا بل أ ك ل حراما فمنع ا ل إ ج ا ب ة واستغرب ان يجاب إ ي ا ه وقد جاء أ ي ض ا في بعض ا ل آ ث ا ر ا ل إ ل ه ي ة أ ن موسى عليه السلام طلب من ربه أ ن يجيب لقومه دعاءهم فقال يا موسى إ ن ه م يرفعون أ ي د ي ه م وقد سفكوا بها الدم الحرام و أ ك ل و ا بها الحرام واستعملوها في حرام فكيف ي ج ر ب و ن وهذا لا شك أ ن ه مما يخيف المؤمن ل أ ن حاجته للدعاء أ ع ظ م ح ا ج ة فدل هذا على أ ن إ ط ا ب ة المطعم من أ ع ظ م أ س ب ا ب إ ج ا ب ة الدعاء أ س ب ا ب إ ج ا ب ة الدعاء ورفع اليدين إ ل ى السماء له ثلاث صفات في ثلاث أ ح و ا ل دلت عليها ا ل س ن ة أ م ا الاول فهو ب ا ل ن س ب ة للخطيب القائم ف إ ن ه إ ذ ا دعا يشير ب إ ص ب ع ه فقط ب إ ص ب ع ه ا ل س ب ا ب ة وهذا دليل دعائه وتوحيده ولا يشرع له أ ن يرفع يديه إ ذ ا خطب قائما على المنبر أ و على غيره إ ل ا إ ذ ا استسقى ف إ ن ه يرفع يديه ويرفع الناس معه أ ي د ي ه م كما جاء في حديث أ ن س وغيره في البخاري والنسائي وغيرهما هذه ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى رفع اليدين بالاكتفاء برفع ا ل أ ص ب ع والثاني أ ن يرفع يديه إ ل ى السماء رفعا شديدا بحيث ب حيث يرى بياض ا ل إ ب ط ي ن شديد جدا ه ك ذ ا وهذا إ ن م ا يكون في الاستسقاء وفي ا ل أ م ر الذي يصيب المرء معه كرب شديد بما فيه ا س ت ج ا ر ة ع ظ ي م ة وكرب شديد فهذا يرفع يديه إ ل ى السماء ب ش د ة وهذه لها صفتان إ م ا أ ن تكون اليدان بطنهما إ ل ى السماء و إ م ا أ ن تكون اليدان ظهرهما إ ل ى السماء ورد هذا عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وورد هذا وتفاصيل هذا تحتاج الى وقت الثالث أ ن يرفع يديه م ب س و ط ة الكفين إ ل ى الصدر يعني إ ل ى موازاه ثدييه الرجل و ا ل م ر أ ة وهذا هو أ غ ل ب دعاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بل كان د ع ا ؤ ه في ع ر ف ه هكذا يرفع يديه إ ل ى الثديين ويمدهما ك ه ي ئ ة المستطعم لا يجعلهما إ ل ى الوجه هكذا ولا ب ع ي د ة عنه بحيث ما تكون الى الثديين بل يبسطهما ك ه ي ئ ة المستطعم المسكين يعني ك ه ي ئ ة المسكين الذي يريد أ ن يعطى شيئا في يديه وقد ثبت في السنن من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله حيي كريم يستحيي من عبده أ ن يمد إ ل ي ه يديه يطلب فيهما خيرا فيردهما صفرا خائبتين فيردهما صفرا خائبتين وهذا من أ ع ظ م الاداب ف إ ذ ا نخلص من ذلك إ ل ى أ ن اداب الدعاء ك ث ي ر ة وهذا مثل قاله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني م ث ل أ ث ر الحلال الطيب في ا ل ع ب ا د ة ذكر الدعاء كذلك له أ ث ر في ا ل ص ل ا ة له أ ث ر في العبادات في الذكر إ ل ى آ خ ر ه فالله جل وعلا لا يقبل إ ل ا طيبا فمن اكل حراما فيتحرك بجسده في حرام فقد تجزئه صلاته لكن لا يكون بتحركه في بدنه بحرام مرضيا عند الله جل وعلا ولو كانت صلاته خاشيه بل أ ع ظ م ما يبر به البدن أ ن يكون البدن طيبا ب ا ل أ ك ل فلا ي أ ك ل إ ل ا ما يعلم أ ن ه حلال بما يعلم أ ن ه طيب فهذا له أ ث ر في رضا الله جل وعلا عن ا ل ع ر ض وقبوله لصلاته وصيامه وقبوله ل أ ع م ا ل ه كلها قوله في آ خ ر ه فانى يستجاب, يستجاب لذلك يعني عجيب وبعيد أ ن يستجاب له وقد يستجاب له قد يستجاب له لعارض ه ل آ خ ر صادفه اضطرار و ش د ة إ ل ح ا ح و ح ا ج ة ما استهف هذه يعطى معها حتى الكافر ف إ ذ ا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إ ل ى البر إ ذ ا هم يشركون فالمشرك قد يستجاب له وكذلك المؤمن العاصي الذي ياكل الحرام قد يستجاب له لكن في حالات قليله وذلك اذا كان معها حاله الاضطرار أ و شفع له غيره وكان مع مجاب ا ل د ع و ة ف أ م ن عليه أ و ما شابه ذلك من الاستثناءات التي ذكرها أ ه ل العلم نعم وعن أ ب ي محمد الحسن بن علي بن أ ب ي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح هذا الحديث عظيم أ ي ض ا وهو في المعنى قريب من قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث النعمان بن بشير فمن ترك الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فهذا الحديث قال فيه الحسن رضي الله عنه حذرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك وهذا أ م ر وقوله يريبك بفتح الياء يجوز يريبك لكن الفتح أ ب ص ح و أ ش ه ر دع ما يريبك يعني ما تشك فيه ولا تطمئن له وتخاف منه ل أ ن الريب هو الشك وعدم ا ل ط م ا ن ي ن ة وما يخاف منه من ي أ ت ي ه فلا يدري هل هو له أ م عليه دع ما يريبك يعني اذا أ ت ا ك أ م ر فيه عدم ط م أ ن ي ن ه لك او أ ن ت اذا اقبلت عليه او اذا أ ر د ت عمله استربت منه وصرت في خوف ان يكون حراما فدعه إ ل ى شيء لا يريبك لان الاستبراء م أ م و ر به فترك المشتبهات إ ل ى اليقين هذا أ ص ل عام وهذا الحديث دل على هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ظ ي م ة أ ن المرء يبحث عن اليقين ل أ ن فيه ا ل ط م أ ن ي ن ة و إ ذ ا حصل له اليقين فيدع ما شك فيه فمثلا إ ذ ا اشتبه عليه في أ م ر أ م ر م س أ ل ة ما هل هي حلال أ م حرام ف إ ن ه يتركها إ ل ى اليقين وهو أ ن يستبرئ بدينه فيترك ا ل م س أ ل ة أ و إ ل ى ما هو حلال بيقين عنده أ و مال اشتبه عليه فيدع ما يريبه منه و ي أ ت ي ما لا يريبه وكذلك في العبادات و إ ذ ا قلنا العبادات فنعني بها الشعائر ل أ ن العلماء إ ذ ا قالوا العباده في ا ل إ ف ر ا د أ ر ا د و ا منها ما يدخل في تعريف العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه الاخر و إ ذ ا قيل العبادات ب في الجمع فيريدون بها الشعائر ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصيام والحج والجهاد وأشبه ذلك. ففرق ما بين ا ل إ ف ر ا د والجمع كما فرقوا في السماء والسماوات ونظائر ذلك في العبادات أ ي ض ا ي أ ت ي اليقين و إ ذ ا ط ر أ الشك عليه فلا يدع و هذا اليقين لشك ط ر أ ل أ ن اليقين لا يريبه وما وقع فيه من الشك هذا يريبه ولا يطمئن اليه ف إ ذ ا اشتبه عليه مثلا في ا ل ص ل ا ة هل أ ح د ث أ م لم يحدث هل خرج منه شيء أ م لم يخرج منه شيء فيبني على ا ل أ ص ل وهو ما لا يريبه وهو أ ن ه دخل في ا ل ص ل ا ة على ط ه ا ر ة متيقن منها فيبني على ا ل أ ص ل ويدع ما ط ر أ عليه من الشك إ ل ى اليقين كان متطهرا فشك هل أ ح د ث أ م لا يبني على ا ل أ ص ل ويدع و الشك وهذا أ ص ل عظيم كما ذكرنا هذا الحديث أ ص ل عظيم من أ ص و ل ا ل ش ر ي ع ة كما مر معنا في حديث النعمان بن بشير فيدخل في ترك جميع ما يريبه, يريبه المسلم إ ل ى شيء يتيقن من جوازه و أ ن لا يلحقه به و أ ن ه لا يلحقه به اثم أ و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 لم تكتمل م ا د ة هذا الدرس بعد و ا ل ت ت م ة على الشريط التالي